أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال نوح يا قوم قد جاءتنا تنافا أكثر تجدنا فبتنا بما تعدنا إن كنتم من الصادقين ولا ينفعكم نصفي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتران فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَجْرِمُونَ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ رَايٌ مِّن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مرض عليه ملء من قومه سخروا قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون أسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك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 ثم مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم بَنَهُ مَ الموج فَكانَ مِ مغق وَقين تعال الجودي وقين بحدا